لها ندم باين لا تقول الدهر خوان ماكو غيرك الخاين ما نرجى بعد لهنان وكفايه نزل ميزان عشرة نو ثقيل حسابك وياي كل شي بعد ما ضلي له اي شي في قلبي ما فوقه ما يقدر بدون الكذب ويجمع كذبه مرافقه فتش اذا عنده وفه في قلبه لكن ما مو مصوت لا صوت القلب هذا الغش من لا شجاه ولا ولا Huele, huele, huele, la morajaba وفرهن دموعك لا تحاول تجي تبكي خلصت لحنا خلص سديت موضوعك لحنانه وخلص كل من مش دارب لعبت هواي بحساسي خلصت دينا هاللعبه فاضحني قدام البشر. خلى اللي ما يدري يدره لا يبكي يمه ويعتذر دمعه على الفاضي يجره قتلة ريل في غدر حوبة قريبه تعثره كل ظن راح أرجع إليه مدري من اللي قشمره Huala, huala, la la marha Wat een